الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله من ياتي الى متعالى يا رحمنا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 وكل مستجد لا بد أن من يوم من الأيام فالموت يقعد عن عالم على ذات مين وكل مسعد في النوم نجف الحاجة وكل مسعد في النوم نجف الحاجة وكل بيومك يبنى بعد أحجابه ومن ثروات الشباب لنا بالجوارة منذ سنوات مرويها والفرق يسير في طريق اليدان الله عز وجل يقض على المصباح فيه كل عدد وطوره وننعوشه عواله مفتة حتى تحصى لها زمنه كل طاحب أرض الغافي وحتى سمعها تعادي فحمروا الهم من حدث, حدث وعطأ بهم بالعدم والجرن فوقعوا الله, ولا ولا اللي اللي فوقع الله ولا ولا من أحباحي ولا حول ولا قوه الا بالله أنه على التعليم فوقعوا الله من ولا حول ولا أولا من يؤمن الله على في هذا الصريح الذي يفيرون وليس لهم أطاعتهم والمريكة منهم فوقعوا معهم فالأزمن مدى ليس بها من هون الله فهي بها والعرب ينهجه ويتواجه والجبيدان يعملونها الليل والنهار والمكان الذي لا في ضوضا ولا ولا حول ولا دور الا بالله عز العظيم فقد بط على جنوبنا في تعاض على احلى ما حتى حل كل ونقول ودمت وحتى رفع فكانت ذلك المدنة بعضها والفضاحة اذا أردت لهم لك يفت يراها ومن نفيت علينا له ورسواله لهله حتى وقفت علينا أجناتنا حتى وقفت علينا الأولى من الوحيدة وقفت علينا لأهولنا وقال انا انا ما جاء من الله ولا اله فكانما كان كما لا نذكره فبث شرما ولا وجد على العمل وبينما العمر كان ذلك اذ تطايق كلمتي اخفى عنها عن العمر صلى الله عليه حين قال قال خواهي على العمل حق لا يبقواه الأزراج بره ولا مرقب يبقى حتى يأتي أمر خواهي والله قوله فقرش أصواتهم تتعانى من خلق المنابة وقرش نصائقهم فهدوا أعمال قناة بما قال الله الله رفاقه ويجدد من هذه الأيام أيها المال الآن الله شهر الرحلة فيه تفلتح أولا رجال الأسنة وتفلق أولا مناره وتصفت نخشة اعتاد الله جميعا أي أحد يكلم كل شيء شيء مهما كان كان كثير كبير شأن لأوسعه فإذا كان الله قوم من عباد الله يحني ذوجهم هم أول من فلما فإن بعد ناجوا على أولئك ناجو على كل واقف ضعفهم اذا بدلونا اليوم شيئا فما هو بغيره واذا بنا ندخلهم فيه فسبح الله ربنا على عظم الفضل واذا بدلونا المكذبين فستزاح على هذا البلاد لو تعت التستكبر الذين لا علم لهم والله اكرمنا يا وتوبوا الى الله قوله نصورا وتوبوا الى الله جميعا ايها المهبلون قل يا عبادي ان يروا على اقل لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يرحم القلوب اليمنى انه هو الغفور الرحيم يا عبادي يا ابن ادم انك ما ودعوت انك قصص لك على ما اجاب لك ولا اجاب لك يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وانا وصيلا اذا تعالى عن ما يحييكم يا ابن ادم لو, ل... لو اتيتني بقراب او الخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا بقرابها يا عبادي, من يا عبادي كلكم ظالمون الا ما شئتم فاستهدوني اهدئتم يا عبادي كلكم عاما الا ما شئتم فاستكسوني اكسكم يا عبادي كيف بكم تهدرون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فَكَمْ مِنْ لكم لولا مِنْهُمْ وَكَمْ الله قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَلَوْ وقفوا في وَاتَّقَوْا لَخَلَّفْنَا لَهُمْ هذه بَعْدِهِمْ أَنْبِيَاءَ فِيهِمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ رِزْقًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ مَدْخَلًا فقد سَمِعُوا بِذِكْرِنَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ فَقَدْ مِنْ والفاجرات خيولة خطب على رمضان في المسلسلات والأبلاب التي تعرض على العاجات هذا الزهال الذي أجل المات إلا الله مضافع على الزراجين وليل المهار قبل رمضان المجد في أشهر كيف سيختار الترمذي ومن سيمدد وكيف تكون الشلقات ومتى تكون وكيف يكون عددها انشغلوا بها وشغل ما جمعت عبد حتى اذا جاء رمضان انشغلوا بها عن اذان الرماه وعن ذكر الله انشغلوا إن بذكر اشهر صغيرها اللبه والسحن النحرين كيف كان روعه نورة ونورة ونورة وجود جنوب النار وجمال مغرب ولا حول ولا الله عليه بالله على أما الموسق من عباد الله فكان له تخطيط آخر كان تخطيطهم قبل رمضان رمضة اشترك فالله تنزلنا رمضان كان بعد رمضان جديد أشهر. الله مصر من أجهر اللهم تنظر نساء عبر عبرنا لذا فجاء يجب علينا ان نضع خطه نستعد لهذا من القبار خطة قطة واضحة الهدف هدفها واضحة وطروح لا أريده الآن الانت على احد انما اريدك ان تخرجه من عذاب من عذاب الله وذل من عذاب ما وذل من عذاب الله وذل الله الله ان من الله وذل من عذاب الله وذل من عذاب الله وذل من الله تاكو من الذين مع الله عليهم جل جلي و في الرويد و في الادن و في ليس الله رب هذه ليس الله رب ذلك الذي التي كلها كدور حوله بعد واحد و هل الواحد دنت عليه الايه ولا قدم ولا سند ولا ولا الذي يعقل لذا فكان عايز من جهد واضح صريحا لكل شيء على فما على كلامات الا ان تعتقد بانه ما على احداث امر في مذهب ظهور والذي هذه الخطه القضائيه التي تستعد بها التي رمضان أن رمضان من إنها لا تريد ان تؤكدها في رمضان لعندها ان تحرك في رمضان بالمسائل الموهوبه انها قهره لا تسالني شهور ابدا انما قهره في دقائق قليله المعاناه كثيره كي قليله المكان كثيره المعارك خطه كل ليس لها تاثر الا كما الله عز وجل خطه من خمس مراحل ثانيها تاثرا لولاه وثالثها تاثرا لباريس وهكذا اول مرحله فيها وهي مرحله لطفل مرحله اليوم ان تستيقظ من غفلتي التي ومن مرسلتي ان تشتيكك و تكتب ونحن على معرفه هذا النوش من شهر لا فحال و شهر له وكان كيف اشترك الله عز و جل و على, على المعرفه على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 والزمان <تصفيق> لا <يمكن> يقف <تصفيق> لأحد أحد أحد فأتق ليوني واستنقل من هذه القصة المجمومة وهذه القصة المقضيحة ثم بعد ذلك الله عليك عن مرحلة محلية. وهي مرحلة مستوية وهي مرحلة مستوية فقد استرقى <سؤال> فيها وأي قرية هم كفية بكية فهنا ذكر الله عز وجل هل لا تبدأ الله عز وجل قبل أن يدخل علينا هذا نوم فيه العظيم الكبيه وما جدته سررا على هذا الآن الصبيح فيه الله عز وجل واعلم عن التولى الى الله عز وجل ترتكز ثلاثه اوامر هل عن الذنب ثم الندم على الذنب ثم رضى رب العالمين اولا الاقلاع عن الذنب يجب عليكم ان لا تقع في حال وفي قول الاقلاع عن الذنب يتضمن وقفه, وقفة. وقفة. وقفة. شديدة, شديدة. ترجو بها الله عز وجل ترجو الله عز وجل أن على خلق لما نزلت اله أحريم الخمس وكانت الخضن وضيئة الصحابة إلى بيهم يسكبونها حتى أطرح الثوارع الذين بلا أنهالها لما تجلت آلة أشياء وكانت سموه مناحظة إليه إذا جد سائل لا يفضل عمشان عمشان عمشان عليهم على وهنا سنوه معاً عنه حيضاً يقام عليه وسنوه الا وهو مصر جباه فقد أفضعت عن ما شاء عزم يجب عليه على السحن اللي عزم ان تقلع على عيوك من كان معك عنده وقال فيجب عليك من تقلعها ان كان عندك اي شائلة من هالي هالي فيجب عليك ان يكون فيها من نحن على موردك من شهر الرحمن ومن شهر البركات فيه صليب الشياطين وفيه تفتح أبواب النار وفيه تغلق ابوابها النار فحيك هلا حين تنهي فقد حل فقد نهى ذلك على الناس الأم الحمد وهو الندم السهم على الناس السهم على الناس ان تندم على قصره واعلم ان الندم يحتاج الى جهاده عظيمه يحتاج الى وجبه عظيمه لكي تندم على نحره انظر الى هذه المره التي جاءت النبي فيه صلى الله عليه وسلم لكي يطهرها من الزنا فقال له هادي حتى تضعيه فذهبت عددت أحر ولم يرجع على ذلك من أمسك في قمة القفرة إلى الله ثم أمر هاتف ترجع طمجع سلتين فذهبت لم يرجع هذا من أن تبدع إلى علية الله عليه وسلم حتى زاءت بغنابها والهوم يكسر بعد ذلك لم يلع على الجانب من تطهير ديبها ومن المدن على البهرها هذا هو عمر رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عزمه الله, الله لما كانت يظهر حجم ديبية أحس أن الحبيب والنبيه الله عليه وعلى الله عليه وسلم كان قد قبلة. وكان عمر قد كره هذا الناس فاحب بذلك فقال مازلت اعلم عن اهل الاعمال حتى ما توجه الله عنه ما زالت غدا و تعالى و يعطي الرقاب و ينفق على معتاكيه لانه كره اليها لاحبه رسول الله لانه زلزل على شيء حيث فما بالنا إذا كان لا الحديث يجب علينا أن نصنع على نفسنا صلاة هذا وأن نكذر علينا الله هؤلاء كانوا أسرقاً قل فما بالنا نحن وقد أسرقنا بسنة فينا فوقع فيها من رفع وقع الله عليك خبرا لك ان تنزل على العالمين ثم عليك ان تنزل على العالمين ثم عليك ان تنزل على العالمين وهي ربنا وقالوا لله وان كانت كاتبه الاخلاص قصرت في جنب الله عصيت الله فاعلم عمله اكبر من اكرمين يقبل دوما تلائمين ونزل المالين ويسرع دعام الواجهرين المتمليين المنفسرين فلا تحرى تشتد واذا كان الآن من اشخاص جميلة فرد المبارد الى اهلها رد المال الى اهلها رد العرض الى اهلها اذن احذر احتناء على ما احتناء احسن في حبي كل من ارضى في حظي نعم نعم هذه هي وصف القاضي الى اهلها واذا كان الامر هذا عليك بالمرحله الثالثه وهي التقلي قبل ان حل الحل تخليقك في من كل فائده الى الى تشوف تشوف تشوف يصير طريق الله على وعز وهم ثلاثه ثلاثة أنواع بثلاثة علاجات الأول هي عادات اعتاد حلاثنا وعلاج والثاني قواطع فقط او في طريق الداء وعلاجها فح حد حد علي علي وعلاجها هو الهدم والهدم والامر الهام هي علاقة تتعلق بالقلب وعلاجها هو اما العوائد والتي تحتاج الى فهي تلك عادات المطلوبه ولكن لا على حرفها كلما قال فامر النبي عليه وامر الله عز الله اعتاد الناس على النز هذا امر مطلوب بصحه الجن ولكن الغافلين اعتادوا على ان يقتلوا صيامهم بنحوث النوم دون وربما حرموا انفتهم من نجزة العباد من وراءة القرآن ومن الزكت ربما حرموا انفتهم من قيادة الناس ربما حرموا انفتهم من ثلاثة فجم ولا حول الهوة من الناس والله عبدالله عبدالله انه مخلوق ولكن هذا الحد الذي يريح ليشه نيه العباده بان الصلاه ونسخ ومحوار وطمانها لله رب العالمين اذا نودت في يوم من الميزان بان تامل قومكم الله على قيام الجنه ولم تقم لكم اخذت عيوبه لماذا لا تنسوا اعتاد النسخ على النوم من بعد طعام الى صلاه المغرب وربما ضيعوا والعرض. كل ذلك, ذلك تشبية خوف خوفا من الجوع والعرض. هذا هذا الصيام. صيام عن الجوع والعرض. يجب ان يكون ان يكون ونزلت صيان بجل سيد يصومه عن الثور بالكثير من اجزة فاعة من وعزاة الله على الثواتان الثالث منها ايها ايها كثرت النور الى ما حدى الله كثرت المصباح الى ما حدى الله الامر الثاني هي القرارة قطع تقطع الطريق منكم بريطه من الله عز وهم جل و هم ثلاث و علاج ثلاث اولها الشرك بالله عليك و علم كثيرا الان يحتفل بمن يدعوون لاثم اولياء الله و ان وجدنا فيه يدعونا من لا يدعو من لا يمع ولا يمع واعتقدوا المخلوقين انهم يقولوا وعدادهم يدعونا من لا يمعوه هو ان تجدوا الى ما تفكروا وان تتعامل عنهم لكي توحد الله عزا وزن الامر امو الآية ولي كل ما قال قال والسيطن الله عليه وعليه وكل ما رغمت الله أحجى عليه وشدد هو بدأ بدأ قال دماء مالك كل ما يتجع فيه ما مال عليه وقال انها -e. حسنه فقد زعد على محمد قال بكالي. اقرأوا ان شيخوا اليوم spell... ما فيه وماتجينات فيه وماتجينات فيه يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم فما يوم يكن يوم يوم جديد فليس اليوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم هي يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم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 بسم <تصفيق> الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كما ذكرنا الرابعه وهي التحلل مرحله البلاد لا مرحله حقيقيه لقد خلينا الطريق من كل الشوائب وضرب العقل وعقل الرمان ان تحلل الطريق لا لا لا. ان تنال طاعه الله ان تصوم صوم النبي صوم لو كل شيء يعود سنه رسول الله ان يمكن الهويه جديده جديده ان يكون رمضان هذا ولكن رمضان كان في كل فتره واعلم ان الله رب العالمين لكي تعيد الى هذا الشخص الله اعلى فعلا ان يموت غدا ان يموت بعد غدا فهي هي, هي, هي فرصه كل مسلم ان يحنن الله جل جلاله على عدنه ويعلم ان الله هو رب وقدر هذا الا لكي نصل الى الدروب اللهم صل على يجوا بيشملوا عليهم من السيادة، في الخيانة والغواء والخيانة والغواء، وقبلت الأرحام، المرحلة الأولى والأخيرة، وهي مرحلة نعم نعم مرحلة نعم، كنت كلمنا على الدومة، وهي مرحلة مرحلة مرحلة بعد ان يقضى الدومة وبعد الدوم بعد الدوم وبعد بعد كله كله وبعد بعد كل كله وبعد ختم الله تبارك وتعالى كل اعمال الخير ثم ذي الرقاب والناس ختمها بالسمو والسراء الصافي الصافي الصافي الصافي انظر هذه الاعمال والمدلول بين لما عظمت الناس وادلى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وكان في اخر ايات كريم سبح الله عليه وعلى صل وسلم قال الله لقد تاب الله على المولى والمخلقين الى اخر ايات ايات فكل عمل عمله بل, بل انه في اخر ايات كريم سبح الله عليه وسلم امر امر الله جل جلاله والذي اذا حياته فيقوم لوجه الى جاد الله يا رب ارحم قلوبنا في <تصفيق> يا رب الحمد لله بذكرك وكادت جلال لا لا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله تبارك وتعالى اي بالله الله واي فضل من اللهم بارك اثر ذلك يعني ان كل ارض انا ساجعل على الارض الله تذكر بان ربها هو الذي جعلها عرايا وعليه يسكنون عايشين تكون بهذا يظهر الله وحده لا شريك